صلى الله عليه وسلم. الله و عن أم المؤمنين عائشة، عن موسى بن حدثنا على من النقوه منهج من منهج النقوه. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر يردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى تكف في العشر الأول من شوال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 فيما استمعتم إليه من الأحاديث وما تتمعون إليه فيما يتعلق بالاعتكاف وقيام الليل وبالذات قيام ليلة القدر فالاعتكاف سنة مشروعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع على ذلك العلماء ما عدا رواية وردت عن الإمام مالك أنه كرهه لما فيه من شدة وتحتاج هذه المسألة مزيد تحقيق ولكن هو ثابت في الكتاب والسنة طحر بيته للطائفين والعاكفين وثبت الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومنها هذه الأحاديث التي استمعنا إليها فاذا فالاعتكاف مشروع في الكتاب والسنة ثانيا الاعتكاف ليس كما يتصور البعض أنه في رمضان بل في العشر الأواخر من رمضان فقط البعض يتصور أنه لا يشرع الاعتكاف الا في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان لا لا شك أن أفضل الاعتكاف في رمضان وأفضله في العشر الأواخر من رمضان تحري ليله القدر وإلا فهو مشروع في كل وقت ولهذا لو تسنى لك يا أخي الكريم في وسط السنة في أثنائها وبخاصة لو كنت في البيت الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أسأل الله جل وعلا أن يمكننا من الصلاة فيه وأن يحرره من أعداء الله لأن هذه أفضل المساجد الثلاثة وهي التي يجوز أن تشد لها الرحال لو تيسر لك أن تعتكف يوما أو يومين أو أكثر فافعل أيضا من أحكام الاعتكاف أنه لا يجوز إلا في مسجده ولا يكون في البيت وهذه أيضا مسألة ظاهرة بينة أيضا من أحكام الاعتكاف التي انبه إليها ما أقل مدة للاعتكاف اختلف العلماء في ذلك بعضهم قال أقله يوم وليلة وبعضهم قال أقله ليلة أو يوم وبعضهم قال أقله ولو لحظة والقول الراجح في هذه المسألة أن أقله يوم أو ليلة كما في حديثي والعمدة في ذلك حديث عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف يوما وفي رواية ليلة في المسجد الحرب فصحيح أن أقل الاعتكاف أن يكون يوما أو ليلة أما من قال إنه ولو جلست في المسجد لحظة فأن تنوي الاعتكاف هذا فيه نظر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وكانوا يجسون الساعات المسجد ولم يثبت عن أحد منهم أنه قانوية اعتكاف ولا لم يتلفظ أقول لم يؤثر عنهم أنهم نووا الاعتكاف في هذه اللحظات ولو كان خيرا لدلون عليه فإذا نقف عند أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنده فيه كما قلت حديث عمر رضي الله عنه لما قال نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما وفي رواية ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في من ذلك هذا أقل ما ورد في الاعتكاف مسألة أخرى من مسائل الاعتكاف هل يشترط الصوم في الاعتكاف الصحيح أنه لا يشترط ممكن أن اعتكف الإنسان وهو غير صائم في غير رمضان وقال العلماء استدلوا على ذلك أن الاعتكاف أولا نكون بالليل من اعتكف العشر الأواخر فقد اعتكف بالليل وليس فيها الثياب بل قد يقول آخر لا هذا أصلا هو تبع للنهار نقول له في رواية عمر أنه نويت أن أعتكف أو نذرت أن أعتكف ليلة والليلة ليس فيها صيام ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم صم حتى نقول مواصلة الصيام فالصحيح منه أقول الصحيح من أقوال العلماء وللمساله الخلافية أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف فلو اعتكفت يوما أو يومين في غير رمضان ولو لم تكن صائما في النهار أو الليل هذه أحكام سريعه هناك مسائل تتعلق بالاعتكاف الخروج وغير ذلك وهذا يجب التوسط فيه لأن الناس بين افراط وتفريط في هذه المسألة هناك من تشدد في موضوع الاعتكاف حتى جعل ايسر الأمور تقطع الاعتكاف وآخرون تساهلوا حتى لم يبق للاعتكاف طعم ولا أثر والحق بينهما المعتكف معتكف في جلوسه وذكره وعبادته ولكن لو خرج لحاجة طبيعية أو شرعية ذكر العلماء أنها مشترطة فلا حرج أما أن يخرج ويبيع ويشتري ونقول لا يقطع الاعتكاف أو يذهب يجلس مع أولاده بدون سبب نقول لا يقطع الاعتكاف فالتوسط تقول في هذه المسألة لأننا لا أريد أن نفصل كثيرا هو القول الحق أشير فيما بقي من وقت لقضية مهمة جدا وهي تتعلق بأهداف الاعتكاف وآثار الاعتكاف وثمرات الاعتكاف ولكنني قبل أن ألج إلى هذا الموضوع أشير إلى أن الاعتكاف مشروع للنساء فقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشترط عدم الفتنة وأن تكون المرأة لا تخشى من الفتنة أما إن خشيت من الفتنة في اعتكافها لا يجوز لها أن تعتكف وأيضا القول الصحيح في اعتكاف المرأة أنه كاعتكاف الرجل لكن فلا يجوز أو لا يصح أن يكون الاعتكاف في البيت هذا على القول الراجح ان المراه لا تعتكف مصلاها في بيتها انما تعتكف في المسجد وهكذا فعلت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لوجهن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان اعتكفن في بيوتهن كما بين ان افضل صلاه المراه في بيتها في حجرتها في غرفتها فعدم التوجيه في هذا الامر وعدم الدليل مع اعتكاف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن في المسجد دليل انه المرأة كالرجل لا بد أن نكون في مسجد وهنا أقف كما قلت في الدقائق الباقية من هذه الحلقة مع بعض ثمارات الاعتكاف لماذا؟ لاننا هناك أمر يفرحنا والحمد لله نراه في السنوات الأخيرة وهو إقبال الناس على الاعتكاف وأخص الشباب. أدركنا زمنا قبل ثلاثين أو أربعين سنة لا نعرف من يعتكف إلا كبار السن وقليل جدا من الشباب اليوم والحمد لله مع انتشار الخير وانتشار هذه الصحوة المباركة رعينا إقبال الشباب على الاعتكاف حتى فاقوا كبار السن نجدهم في الحرم نجد قل أن يخلو مسجد من المساجد الكبيرة من معتكفين في العشر الأواخر بل يصلون في بعض المساجد إلى العشرات إن لم اقل يدخلون في بعض كبار المساجد الكبيرة أقصد غير الحرمين إلى خانة المئات أما في الحرمين فهم بالآلاف والحمد لله لكن مع هذه الفرحة هناك شيء ينغصها كيف؟ بعض المعتكفين هداهم الله أقول أخص بعض الشباب ولا أعمم كأن الاعتكاف؟ نزه برية ورحلة بحرية سوالف وأحاديث وضحك حتى في الحرم حتى لا تشعروا بآثار الاعتكاف على وجوههم ولا على أعمالهم بل من كثرة أحاديث بعضهم يقعون في الغيبة وفي الحديث في فلان وكثرة الأحاديث في الجوالات وغيرها لا يفهم مني أن يحرموا التكليم في الجوال لكن يقتصر فيه على الحد الأدنى محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يقتصر أن يكون في المسجد بل يدخل خباءه في داخل المسجد مع في المسجد صلى الله عليه وسلم ينصب له خباء يدخل فيه معتكف. من أجل ماذا أن يعتزل عن الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم الاعتكاف اعتكاف يكثر في السكوت والتأمل والذكر وقراءه القرآن العبادة والخشوع والخضوع أما حال كثير من الشباب الآن مع فرحنا برجوعهم واعتكافهم لكنهم لم يلتزموا السنة في ضوابط وشروط الاعتكاف فلذلك أشير هنا إلى بعض ما يتعلق بثمرات الاعتكاف والذي لا يحس بهذه الثمرة قد لا يكون اعتكف الاعتكاف الصحيح ونسأل الله أن يعفو عنه عن التقصير والخلل والخطأ من هذه الثمرات أولا نقول الاخلاص ولا بد من الاخلاص لأن البعض ربما اتكف الناس اتكف معه فتجريد النية لله جل وعلا والصدق في ذلك أمر مهم جدا ولذلك نحتاج إلى تنمية هذا المعنى في كل عباده موضوع الإخلاص وبخاصة فيما يتعلق في الاعتكاف لما يدخله من سمعة أو رياء وعوارض فتحتاج إلى تجديد النية وتذكيرها بالإخلاص أيضا نجد من هذه الآثار التربية على التخلص من فضول الكلام والطعام والنوم والخلطة وتعويد النفس على ذلك لاني كما اشرت قبل قليل انظروا حال بعض المعتكفين يتحدث بعضهم مع بعض اكثر من قراءتهم من القران ويكثرون من النوم فلا تجد روح الاعتكاف التي من اجلها شراء ثالثا التربيه على العباده وبخاصه من قيام الليل والتربيه على قراءه القران والذكر حتى تكون لك زادا في طول العام لأننا نشكو من ضعفنا كما ونوعا في عبادتنا وصلتنا بالله جل وعلا وقراءتنا للقرآن حتى يحدثني أحد الأخوة قبل أيام أن بعض الحفاظ يقول لا أقرأ القرآن في السنة إلا مرة واحدة سبحان الله ألا يخشى أن يذهب القرآن من صدره فكيف بغير الحافظي لا الاتصال وكثره الصله مع كتاب الله جل وعلا ومع ومع الذكر والعباده وقيام الليل هذه من ثمرات الاعتكاف كثره وقوه عفوا قوه الصله بالله جل وعلا وبخاصه في هذه الظروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العباده في الهجر كهجرة هجره كما في الصحيح في هذه الفتن نحتاج إلى قوة الصلة بالله من أجل أن ننجو من هذا البلاء الذي وقعنا فيه وقعت فيه الأمة وهذه الفتن لا شك أن العبادة من أقوى ما ينجي من الفتن ما هي العبادة؟ هي الصلاة والذكر والتعين بالصبر والصلاة نحتاج إلى هذا أيها الأحبة نجد أيضا من تلك الآثار التفكر من أعظم ثمارات الاعتكاف التفكر وقل من يستخدم هذا الأمر تريد أن أوجه وأن أبين لك هذه الحقيقة أخي الكريم أسألك هذا السؤال كم تجلس في الشهر بل اسمح لي في السنة جلسة خالية منفردة فقد تتفكر في واقعك وفي حالك وفي صدتك بالله وإلى أين أنت ذاهب ومن اجل تقويم عملك قد يقول البعض والله تمر علي السنوات ما جلست ساعه لان الشيطان ياتي ويقول طيب تجلس ساعه بدون عمل هكذا تجلس ساعه فقد تتفكر سبحان الله هذه الساعه تصحح مسيره المرء الى الله جل وعلا كم جاء في القران الحث على التفكر والتدبر والتامل والنعي على اولئك الذين لا يستخدمون عقولهم ولا تفكيرهم نحتاج إلى هذا المعنى لأن الإنسان قد يسير في طريق بعد فترة يكتشف خطأ كيف يصحح هذا من أعظم وسائل تصحيح العمل هو التفكر فلو أننا استخدمنا التبكير والتفكر استخداما صحيحا على أصوله العلمية لتغيرت حال كثير منا ولا راجع نفسه في كثير من أحواله في نفسه وفي بيته ومع إخوانه ومع امته ومع مجتمعه يتذكر الآخرة وما فيها يتذكر الحساب يتذكر القبر يرجع إلى قلبه وما فيه فالتفكر من ثمرات الاعتكاف أيضا نجد من هذه الثمرات ثمرات ذكرها ابن القيم أقرأ بعضها يقول ابن القيم رحمه الله عن الاعتكاف فيعده بذلك لانسه به يوم الوحشة في القبر حيث لا انيس له إلا ذاك أي أن الاعتكاف يعد الإنسان إعدادا خاصا لانفراد القبر الإنسان يموت وحده وقد يدفن وحده ويبعث وحده ويعرض على الله وحده الاعتكاف يهيئك لذلك فما احوجنا إلى الاستعداد ليوم الرحيل فالاعتكاف ثمرة عظيمة من هذه الثمرات ثمرته الاستعداد لهذه المواقف العظيمة أيضا نجد من ثمرات الاعتكاف كما أشرت محاسبة النفس ومراجعتها فيما تسير فيه وما تعمل من اعظم ثمرات الاعتكاف الاستخدام الامثل للوقت ونحن نعاني معضله كبرى حتى في صفوف بعض الاخيار والطيبين وطلاب العلم في استخدام الوقت التفنن في تضييع الاوقات ياتي الاعتكاف ليعطيك الصوره المثلى كيف تستثمر الوقت لأنه إذا كنت جادا في اعتكافك لا يضيع منك دقيقة واحدة وأقصد بالدقيقة ستين ثانية ليست الدقيقة التي عند العامة عن إذنك دقيقة ويذهب ساعه وساعتين لا يعود النفس على الاستخدام الأمثل للحظات الوقت وثوانيه ودقائق من ثمرات الاعتكاف أيها الأحبة التربية الجادة والأخذ بعزائم الأمور هذا النفس تحتاج إليه وأخص هذه الأيام إذن وأختم بدرس مهم جدا من ثمرات الاعتكاف التعويل على الصبر ومجاهدة النفس وامتنا اليوم تحتاج إلى ذلك في مواجهتها لأعداء الله بعض الناس لا يطيق الاعتكاف الذي لا يطيق الاعتكاف في مكان هادئ مناسب مبرر كيف يصبر على مقابلة أعداء الله كيف يصبر على الشدائد كيف يصبر على الابتلاء كيف يصبر على السجن إذا ابتلي بذلك لا الاعتكاف يربي على الصبر وعلى المجاهدة وعلى الأخذ بعزائم الأمور تربية للنفس لثباتها في الطريق وسيرها إلى الله جل وعلا ومواجهة أعداء الله بعزيمة صادقة صابرة وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام أسأل الله أن يحفظنا وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته